السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله بركة تحيك عليك يا شكرا الله أحبكم وبرك نعتذر عن التأخير تأخرت خلي مشكلة عتز... نعتذر عن والله كان مشكلة في كان مشكلة الاتصال اليكم في عندنا الص... الصوت فيه صدع الظهر ما يصير كلا بعد ثواني. مشكلة عندكم أنتم في المستقبل أو شيء؟ لا لا العالجه في مشكلة ما نحن كلمنا حاول. العالجه مشكلة كذا أفضل يا شيخ ولا أفضلها كذا؟ ايه كذا أفضل. طيبه حفظكم الله. نبدأ إن شاء الله. بسم الله. على بركة الله. الله يحفظكم. بسم الله والحمد لله. السلام والسلام على رسول الله على آله وأصحابه يوما اتبعوا ذا. أما بعد هذا مجلس صديرة الشيخ أبي الحجاج الجابري حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في صباح الخميس الثالث من شهر المحرم. العام الثاني والثلاثين بعد الأربعمال والألف من الهجرة وقد وصلنا قول المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة فقول الله عز وجل فأنذر بيه الذين يخافون أن يخشروا إلى ربهم ليس لهم من بني ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله من الله حسبك يا شيخ السلام عليكم الله بسم الله ورحمة الله وبركاته الحمد الله وقال الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أسمعين باب الشفاء الشفاءة لها معاني الثلاثة لغوي وعرفي وشرعي فمعناها في اللغة من الشتاء ضد الوتر ويصف يصير الشافع له والمسفوح الاخر شفعا بانضمامه اليه ومعناها في العرف سؤال الخير للغيث واما معناها الشرعي وهو المقصود بالترجمة هنا فهي سؤال عبد رضي الله قوله وعمله سؤال سؤال الله عبد رضي الله قوله وعمله مغفرة ذنوب بعض المجرمين هذا هو معناها الشرعي هذا هو اول مباحث الباب ومسائله المسألة الثانية مذاهب الناس في الشفاعة انقسم الناس في الشفاعة الى اقسام ثلاثة احدها من يثبتون الشفاعة إخباتا مطلقا لمن يزعمون فيه الولاية في الدنيا والآخرة وهؤلاء هم غلاة المتصوفة والخراسيون من أهل القبورية فإنهم يسألونها من يعتقدون فيه الولاية في حياته وبعد مماته ما وهذا من جنس شرك قريش ومن دان دينها حين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم الثاني نفاة الشفاة في اهل الكبائر وهؤلاء هم الخوارج والمعتشلة وذلكم ان الخوارج يكثرون مرتقب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله ويحضون ذريته وهو في الآخرة عندهم خالد مخلد في النار إذا لقي الله دون توبة والمعتجلة وافقوا الخوارج في الحكم على الفاشق الملي مرتكب الكبير في الآخرة. فقالوا انه خالد مخلد في النار، وخالفوهن في الحكم الدنيوي فقالت المعتجلة هو في منجلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ففقد فكيد الطائفه فكيد الطائفه تايي على إخراجه من الايمان واين اختلفت في حكمه الدنيوي الثالث اهل السنه فقد توسطوا في الشفاعة والسنة والجماعة وسطن في كل حكم دنيوي واخري وذلكم انهم يثبتون الشفاعة بشرطين يثبتون الشفاعة في الآخرة في أهل الكبائر بشرطين ورما إذن الله للشافع ورماه عن المشروح فيه ومن أدلته قوله تعالى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَ يَشَاءُ وَلَرْبَهُ فَهَذِهِ الْآيَةُ تَظْمَنَتِ الشَّرْطَيْنِ وَهُوَ آيَاتٌ أُخْرَى في هذين الشرطين انفراد المجتمع، وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، وبرهان ذلك ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال لقد منت أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك يا أبا هريرة لما هرفته من حرصك على الحديث أصعد الناس بشفاعة لن قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو قلبه والأحاديث في إثبات الشفاعة في أهل الكبائر من عصاة الموحدين يوم القيامة متواترة تراثاً معنوياً يجب العلم والعمل، وننبه هنا إلى أن أهل السنة لا لا يتوقفون في إثبات الحكم عند الحديث المتواتر بل يطلبون الحديث الصحيح، فإذا صح الحديث عندهم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشروط المعتبر عنده قبل سواء كان متواكر او احادا بقي نقصود المصنف من هذه الترجمة وان شئت فقل يا طالب العلم ما مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد اقول يظهر من نصوص البعض ان المصنف رحمه الله اراد بهذه الترجمة التنبيه على قول الحق في الشفاعة وان ما هداه من الاقوال هو باطل لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع فإذا تقرر هذا فتأملوا أول آية من كتاب الله صد بها المصنف رحمه الله هذه الترجمة وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أعد الآية شيخ م... وأنظر به الذين أئمة وأن... العام أنظر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شافيع لعلهم يتقون ما جمل ما جمل ما... الآية كل جملة منها تنبت أمرا مهما الجملة الأولى خطاب الله رسوله صلى الله عليه وسلم ويتضمن أمره بالإندار والإندار هو الإعلام بالأمر المخروف الذي يجب الحدر منه ثانيا بيان هؤلاء الذي ينفع فيه والإنذار لأنه متقرر عندها انقلات إلى كل ما جاء عن الله في كتابه أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقر في قلوبهم أنهم ليست له الخيرة فكانوا إذن من شرحي الصدور موقادين مصدقين مستسلمين ومن هؤلاء فقال الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم متيقنون ان مرجعهم الى الله فيخشون ان ينقوه بمعصية وانذر به والظمير في قلبه راجع الى القرآن وانذر به الذين يخافون ان يحشه الى ربهم الثالث ليس لهم من دونه ولي ليس له من دونه ولي ولا شفية وهذا نص على أن الشفاعة هي محض حق الله وهي مرقة لا يملكها أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وقد قدمنا الشرطين في في في الشفاعه عند اهل السنه الامر الرابع لعلهم يتقون لعل هنا وفي جميع ايات تنزيل الكريم للتعليل وليست ل للت... لغايات تعليم لعل هنا للتعليل أي ليتقوا ليتقوا الله سبحانه وتعالى وتقل الله عز وجل تكون بثلاثة أمور الأول فعل أوامره والثاني اجتناب نوهي والثالث تصديق أخباره تصديق أخباره نعم نعم أحسن الله عليكم وقوله قل لله الشفاعة جميعا وهذه مؤكدة لما سبق من أن الشفاعة هي محلو, محلو حقه سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا فلا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى وفذلك يوم القيامة بالشرقين المذكورين آنفا نعم, <سؤال> نعم أحسن الله عليكم وقوله من ذا الذي أشفى عنده إلا بإذنه من ذا الذي الاستفهام هنا السؤال هنا بمعنى النفي والمعنى لا يملك أحد الشفاعة عند الله إلا بإبنه فبدون ابنه لا يملك أحد فالآية إذا أفادت حُكمين أحدهما بالمنقوق والآخر بالمفهوم الذي بالمنقوق هو نفخ الآية لن الذي يشفعه عنده إلا بإذنه وقد بينا ذلك وأما النحوم فإن من لم يأذن الله لو بالشفاعة لا يملكها نعم <تصفيق> نعم وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى في الآية أولا كثرة الملائكة الذين هم عمار السماء عليهم الصلاة والسلام وكم من ملك ثانيا نفي الشفاعة عنهم صلى الله عليه وسلم إلا بهذين الشرطين مع قربهم منه سبحانه وتعالى وظناء الله عليهم وذلك انه وصفهم عباد مكرمون لا يصبقونه بالقول وبامره يعملون فاذا كان هؤلاء مع عظيم منزلتهم عند الله وعظيم مكانتهم عنده وهم محل فناء منه ورغل منه عنهم عليه الصلاة والسلام لا يملكون بأحد شفاعة إلا بإذنه جل وعلا ورضاه إلا بإذنه جل وعلا للشابع ورضاه عن المشهوع فيه فمن دونهم ممن يزعم فيه الولاية هو أورى أن يملك الشفاعة إلا بهذا فتتضمن الآية إذا رد على الغلاب في إثبات الشفاعة وهم من قدمنا ذكرهم كما تتضمن ردا على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 هذه الايات قد قدم شرحها في الباب السابق. الشاهد منها قوله تعالى: ولا يملكون الشفاعة الا لمن أذن له. لا. نعم. قال ابو العباس: نف الله عما سواه كل كل ما يتعلق به مشركون. فنفى أن يكون بغيره ممكن أو قص منه أو يكون عون لله ولم يبقى إلا الشفاعة ولم ولم يبقى إلا الشفاعة فبين أنه لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضر نعم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أنا أخفاض في الآية نعم عندي عندي بارك الله فيكم هكذا ولا يشفون إلا إِلا إِلا لمن ارتضى لا يخدر عين عينك ترجمة نعم آه, آه لا فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لحشخاء شفاء التي يظلها المشركون المشركون يطلبون عن المن يزعون في الولادة نعم أيها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يطال رفع رأسك يقول إلى آخر المقصود آه. نعم المقصود إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة عند ربه وهو أفضل خلقه من أهل الأرض فمن دونه أولى وهذا هو وجه الرد على المشركين من غلات المتصوفة والقبورية وغيرهم ممن يطلبون الشفاعة وبغاقل ممن يشعبون فيه الولاية نعم اه <تصفيق> نعم بهاده يكون انتعال بعض الله دار منكم ما زالت حيث أنا بارك الله نعم ما زال ما زالت في باب طيب ما بقي نصوص هذا الكلام شيخ الستر بن تمي رحمه الله اه لا نتب من كلام شخص الاسلام نعم نعم بقي كلام شخص الاسلام نعم نعم, نعم. وقال أكمله. وقال أبو هريرة. مشتمت عبّي كلام رحمه الله نعم. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفعات الآن الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على الآن الإخلاص. فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود <تصفيق> فالشفاعة التي نفع القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد انتهى كلامه وإذن الله يقوم من خلاصهم الدنيا والآخرة. تفضل الشيخ. نقرأ وقفنا على بعد قول تعالى إن لا سهدي من أحد كذا. لا no, no. الوقت لا يكفي لشافعي. لكن هات ذكر عندك مأسيلة. طيب الله الله بك. إن شاء الله الدرس العشرة والربع بتوقيتكم طيب حفظ الله لك. اعتذروا مصريين. نهف والله يبارك فيكم أن الله لي. شيخ أنا بارك الله فيكم بالنسبة لما يكثر وقوعه من البعض خاصة عندما نحن في, في مسألة الطلاق عن طريق تعليقه يعني يقول يقول في حال الغضب لزوجته لو فعلت كذا فأنت طلق ويقول أنا لم أقصد الطلاق لما قصدت التهديد. فمن راجح عندكم في حكم وقوع الطلاق؟ هذا اولا يحلفه المفتي او الطاب يحلفه وينظر في الغضب احيانا الغضب يكون مغلق ينفكر فالرجل لا يدري ما يقول فهذا الطلق في مرغي واحيانا يكون الغضب امر عادي وهذا ما يحتج به كثير من الناس فالحاكم الشراء يوقع الطلافة المفتد لكل الرجل اصمت لقى المرأة اللي ذهبت نادرا من يشتري حوالهم اخرى نعم خشة الضرر لذا رأى انه لا يقدر على اعتافها او يرى انه لا يتحملها لشدة غيرتها وسلافة لسانها فيطلقها طلاقا على السنة في طهر لن يجمعها فيه. هذا نادر لكن الغالب انه لا يطلق الا هو غرضان. الثالث غضب وحط سمونه لم يغذك الفكر بالمرة ولن يكن يعني عنده شعور كامل فهذا هو محل اجتهاد نراجع الى الظر المفتي او القاضي الشرعي وعما الطلاق على شرط هذا فالقاضي او المفتي ينظر ويدرس الحالة نعم نعم نحسن الله عليكم طيب هناك بارك الله فيكم صورة الـ الـ اليمين حينما يقول يقول الرجل, يقول الرجل علي الطلاق انك لو فعلت كذا يعني علي الطلاق يعني يستخدمها في صورة اليمين ف... هذا كثير ما يتفوه به الناس لكن المفتي ينظر في الحال ويحلفه نعم ويجب على الرجال ان يبتعدوا عن مثل هذه العبارات بإمكان ان يؤدب الزوجة بأمورها نعم. بعتاب شديد الغرب غير مبرح حجر في الفراش نعم ولا يرجع الى هذا الكلام الله نستعلم الله شيخنا نحن نعاني من هذا شبه تقريبا لا يمر يوم الا ويأتينا سؤال من, من هذا القبيل انا قلت لزوجتي او فلان قال لزوجتي علي الطلاق ان لم تفعل كذا كذا وكذا ف... هذا ده الحقيقة الخطب والالدعات و... الله عز وجل أن يحذروا الناس من هذا ال... من هذه العبارات المتفشية على المنابر من على المنابر او على من من من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حتى يكون الناس على حذر من هذه العبارات. نعم. التي يكذب كثير الكثير منهم فيها ويحرف الكلام عن مواضع ويلبس نعم يلبس الحق بالباطل والصحيح بالكذب نعم أحسن الله عليكم يقول السائل ما حكم تهنئة الحاج حين قدومه من الحج وحضور الوليمة التي يقيمها ما معنى عن سعظة من التهنية ودها له بالقبول وما سعب ذلك من معانقها ومصافحة والوليم هو إذا قام وليمة شكر لا بأس بها لكن يجب أن يبعد عن الإسراء ونعي العرف عندنا غير ذلك العرف أن الناس يضيفون الحادث الذي يقدم الحاج يدعونه ويكرمونه ويدعون معه يستأنس بهم نعم أخسر الله عليكم يقول السائل امرأة زوجها كان يصلي ثم ترك الصلاة وهي تنصحه ولكنه لا يرد تكاثلا منه عن الصلاة ولها منه أطفال فما حكم بقائها معه وإعطائه حقه في المعاشرة الزوجية أولا ان هذا الرجل حصل له صارف النفس حالة نفسية استحكمت فيه واستولت عليه الحرف فيجب عرضه على راق شرعي يرقي ويستعمل معه من الملاطفة ما يجعله يا نسبي واذا ما بعد ذلك يرغب, يرغب على طبيب نفسي من اهل الصلاح والدقة يعني من المسلمين فاذا لم يفد هذا ولا هذا فلعى ان تطلق إذا اذا ظهر سيظهر شيء يظهر شيء بعد هذا النظر فانا وصيها اولا بالصبر تتحل بالصبر وتفكر في المآل فإذا هي الأمر لها أن تطلب الطلاق طرف الأمر غالة الحاكم الشرعي نعم أحسن الله عليكم يقول السائل شاب لم يدرس على العلماء وليست له تسكية من العلماء يدائي العلم وقد طعن في بعض العلماء السلفين طعنا بليغا وهناك شهود على هذا فلما أنكر عليه أقسم بأيمان مغلظة انه لم يطعن وانكر بشدة وهذا الطعن وهذا الطعن خاصل منه حقيقة فكيف يكون التعامل مع هذا الشد؟ اذا ثبت عليه الطعن في علماء هم دعاة للسنة ونصرة لها ولأهلها يمين ولا تقبل ابدا لا يمين مع البينة أي كان الشهود هؤلاء هم حن عدالة وتقا وعارف بحاله فشهادتهم هي المقدّد المُقدّمة واليمين هنا له لا يقتفي إلى يمينه هذا ما يعمله كثير من الناس فيجب الحذر منه ومفارته نعم نعم أحسن الله إليكم. يعني يقول السائل ما حكم زكاة حلي وما نقدر النصاب النصابي فيها؟ زكاة الراجح عندنا وعند محققين ومنهم الشيخ العزيز بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الزكاة في حلي المرأة واجبة لأدلة عامة. وأدلة الخاصة فالأدلة العامة هي التي جاءت في وجوء الزكاة الذات والذبه فيدخل فيها الحري نعم وأما الأدلة الخاصة فمنها فصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سواران من ذهب قال هل تؤدين زكاتهما قالت لا قال هل ترضين أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة فنزعتهما وألقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقالتهما لله ولرسوله وأما النصاب العلماء مختلفون فيه لكن وجدت تحليلا اعجبني للشيخ عاطية بن محمد سالم رحمه الله وهو ان وهو ان نصاب الذهب نية جرام لان الذهب الموجود ليس خالصا فأفضل الذهب الموجود فيه خليط من معاد أخرى ولهذا أقول ولهذا أنتم تسمعون عيار 21 يقولون هو 24 21 هذه ذهب وثلاث خليط من معاد فإذا تقرر هذا فإن مسكية الحلي تتبع الطرق الآتية اولا تفرض نفسها ضائعة لا مشتريه ثانيا تسأل ساعة الحج عن الجرام بكم فت فا فا فتزكي على أول الشهر بعد حولا الحود ويتملكه بمجرد ما يتشلمه وليها نيابة عنها نعم الثالث أن عليه ف... نعم فالثالث أن عليها إذا تمكنت من إخراج العيد هذا هو الأصل تخرج من كل 100 جرام جرامين ونصف. فإذا كان حليها أربعمائة جرام فإنها تخرج عشرة لأننا قلنا عن كل مئة جرامين ونصف تختار قطعة من القطعة المتوسط من هنا ومن عشرة تتصدق بها على ذوي الحاجة من أقاربها وهذا أفضل أو على غيرهم من أهل الإسلام وإذا لم تتمكن من إخراج العين فإنها تخرج القيمة تخرج القيمة وقد عرفت أعلى سعر فإذا كان الواجب عليها عشر جرامات تخرج قيمة العشرة تخرج قيمة العشرة نعم محمد أحسن الله عليكم يعني شيخنا بارك الله فيكم لو كان الذهب عيار ثمانية عشر هذا كيف يكون التعامل معه تفريج ذكاء نوصل نصاب يعني من التجارة نعم قال زاد رهن عشر شهاب رجال نعم يعني, يعني تخرج على على على أعلى عيار لو عيار ربا وعشر لا لا لا هي هي يعني نحن لا نريد ان تاءم امم لان عيار 18 له قيمة عند البائع نعم اقل وعيار 21 له قيمة نعم نعم فاذا بلغ ذهبها 100 سواء عيار 18 او 21 الحكم كما تقدم نعم نعم يعني تجمع اذا كان حذيها 18 عيار 18 تخرج عن كل ميزة للرسم نفس ال نفس القطع من نفس يعني العينة نعم نعم وكما يقول الماركة نعم نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم سائل يسأل عن حكم استخراج شيرة العمالة كي حج بها نظرا لارتفاع أسعار تأشيرات الحج هنا في مفر عندنا بالخصوص، فاا يست... يعني يستبدلون الأمر بأن يستخرجوا تأشيرة عملاء يعني أن يكون عاملا أو يعني يكون فنيا، ولن يعمل بهذه التأشيرة ولكنه يريد بها الحج فقط. فما الحكم في هذا؟ والله إحنا ما نصح هذا ولا ندخل فيه. نسأل الله يجيره غشة من أمرنا. نعم. أحسن أه... الله ليك. السلام. هناك حفظكم الله كلام النقيم القيم الجوزية في كتابه طريق الهجرتين في حكم أفصال المشركين وما استدل به من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه من أن مع الرجل الذي ماته في خطرة ورجل الهرم والرجل الأحمق يستضرون يوم القيامة فأورب ابن شبهة شبهة أحد الآخرين بأن قال فالآخرة دار جزاء وليست دار تكليف فكيف يمتحنون في غير دار التكليف فأجابة بأن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار وأما في البرزخ وعارصات القيامة فلا ينقطع وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسألة الملكين في البرزخ وهي تكليفهم، وأما في عرصة في القيامة فقد قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فهذا صريح في أن الله تعالى يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة إلى آخر ما قال فما هو تعليق فضيرتكم على هذا الكلام والله الذي ترجح لي أن حال هؤلاء من قبيل الخاص أقول من قبيل الخاص وأما دعاء الله عز وجل إلى السجود هذا ليتميز الصادق في إيمانه من الكاذب تميز المؤمن المنافق وهو سبحانه وتعالى أعلم نعم ولهذا من كان يسجد في الدنيا يصبح ظهره طبقا كان خشبا لا يستطيع أن يسجد يسقط على قفا نعم نعم أحسن الله لك طيب يا شيخ الظهر للظهر أوشك أزف عندنا نعم نعم نستودعكم الله ونلتقي إن شاء الله و... ونسأل الله أن نلتقي على خير جميعا أمين أمين في هذا الوقت من يعني تريدون عشر وغبع أو عشر ونصف نجعل العاشرة ونصف ولكن بق... يكون في تعارض مع صالة الظهر عندكم بارك الله فيكم نجعل العاشرة لا نحن عندنا باقي حوالي سبع دقائق طيب يعني لا بأس يعني كما تحبون على ال خالد الله يحفظ أنا وأعبد الشاد الله يحفظكم أعزكم الله الشيخ أنا أعزكم الله عشرة وردة طيب الله يبارك فيكم إن شاء الله جيد إن شاء الله بارك الله فيك الله حفظ الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته